إنا أنزلنا الثورات فيها هدى وهو يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آدوا والربانيون والأحبار بما استهفضوا من كتاب الله الَّ يونَ والأحمَُ لقُِظُومٍ كتابِ الل وَكانوا عَسهَد وَونَ والسَال لل فلا ترشعوا الناس ورشعوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا ترشعوا وَلَا ورشعوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحصل